أن هذه الفكر الكافرة الخاطئة الخاسئة المخالفة للحس والعقل وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من اعمى الله بصيرته وذلك لأن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني صلاحا لا يصلحه لها غيرها كالحمل والوضع والإرضاع وتربية الأولاد وخدمة البيت والقيام على شؤونه من طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك وهذه الخدمات التي تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة وعفاف ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب فزعم أولئك السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل. مع أنها في زمن حملها ورضائها ونفاسها لا تقدر على مزاوله أي عمل فيه أي مشقه كما هو مشاهد فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعه من حفظ الأولاد الصغار وإرضاء من هو في زمن الرضاء منهم وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله فلو أجروا إنسانا يقوم مقامها لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فرارا منه فعادت النتيجة في حافرتها على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين لأن المرأة متاع هو خير متاع الدنيا وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى شيء من محاسنها فقد استغلت بعض منافع ذلك الجمال خيانة ومكرا فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة فيه ما لا يخفى على أدنى عاقل وكذلك إذا لمس شيئا من بدنها بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس في دمه ولحمه بطبيعة الغريزة الإنسانية ولا سيما إذا كان القلب فارغا من خشية الله تعالى فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدرا وتحريك الغرائز بمثل ذلك النظر واللمس يكون غالبا سببا لما هو شر منه كما هو مشاهد بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام وتركت الصيانة فصارت نساءها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعوذ بالله من مسخ الضمير والذوق ومن كل سوء ودعوى الجهلة السفلة أن دوام خروج النساء بادية الرؤوس والأعناق والمعاصم والأذرع والسوق ونحو ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس كلام في غاية السقوط والخسة لأن معناه إشباع الرغبة مما لا يجوز حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته وهذا كما ترى ولأن الدوام لا يذهب إثارة الغريزة باتفاق العقلاء لأن الرجل يمكث مع امراته سنين كثيرة حتى تلد أولادهما ولا تزال ملامسته لها ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته كما هو مشاهد لا ينكره إلا مكابر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي وقد أمر رب السماوات والأرض خالق هذا الكون ومدبر شؤونه العالم بخفايا أموره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 لتسمع الرجال صوت خلخالها في قوله ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ونهاهن عن لين الكلام لئلا يطمع اهل الخنا فيهن قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق المقام في مسألة الحجاب في سورة الأحزاب كما قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك قال المؤلف أجزل الله مثوبته ومن هدي القرآن التي هي أقوى القصاص فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به خاف العاقبة فترك القتل فحيّ ذلك الذي كان يريد قتله وحي هو لأنه لم يقتل فيقتل قصاصا فقتل القاتل يحيى به ما لا يعلمه إلا الله كثرة كما ذكرنا قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لعلكم تتقون ولا شك أن هذا من أعدل الطرق وأقومها ولذلك يشاهد في أقطار الدنيا قديما وحديثا قلة وقوع القتل في البلاد التي تحكم بكتاب الله لأن القصاص رادع عن جريمة القتل كما ذكره الله في الآية المذكورة آنفا وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأول وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحبس وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع كله كلام ساقط عارم من الحكمة لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل أيها المستمع الكريم سوف نواصل حديث المؤلف عن هدي القرآن التي هي أقوم في الحلقات القادمة إن شاء الله